فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثما عليه إن ياأَ يغ la viين أَ lu kutiva laku Fuyaكma kutiva laذين من kom vekum la Yeah. it mm -hmm. Yeah, يرُ اللهُ عَنا مَن هَدَكُم وَلَنَنكُم تَشْكُرُون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دعوة أجيب دعوة الداعي إذا تعالي